الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث يتصل بهذه الآيات التي تتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن ملته الحنيفية فالله تبارك وتعالى يقول بعد أن ذكر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 إله واحد ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء أكنتم حاضرين حين جاء الموت يعقوب صلى الله عليه وسلم فجمع بنيه وسألهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك وذكروا هؤلاء الأباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون منقادون خاضعون فهذه الآية أيها الأحبة يؤخذ منها أهمية التوحيد والإيمان وأنه أعظم المطالب أعظم المطالب فهذا يعقوب صلى الله عليه وسلم في حال النزع والاحتضار إذ حضر يعقوب الموت في هذه الحالة حينما يتحدث المحتضر وحينما يوصي وحينما يجمع بنيه وقد ترك الدنيا وراء ظهره وفارق إلا الذات وبقي في حال لا يصلح معها إلا الصدق الكامل فهنا يوصي يعقوب صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحاسمة يوصي بنيه بهذا الأصل الكبير ما تعبدون من بعد يسألهم ليطمئن لا يوصيهم يقول عليكم ب الفلانيه الفلانية والأموال فثمروها والزروع فنموها وتعاهدوها والضروع والدواب والمواشي والإبل فرعوها إنما يقول لهم ما تعبدون من بعدي رباهم على هذا مدة الحياة وعند الموت يريد أن يطمئن ليفارق الدنيا وهو على حال من الاطمئنان أن هؤلاء الأبناء قد لزموا هذا الدين وهذا الحق وأنهم لا يفارقونه من بعده لا يبدلون ولا يغيرون فقضية الإيمان والتوحيد هي الأصل الكبير الذي تبنى عليه السعادة في الدنيا والآخرة كل شيء يذهب الأموال تذهب وتجيء قد يخفق الإنسان في دراسة أو في عمل فقد يمرض مرضا عضالا ولكن المهم هو أن يسلم له دينه وإيمانه وكل شيء بعد هذا فهو يسير وسهل هذه الحياة قصيرة ومتاعها قليل وذهاب ذلك لا شيء لكن إذا ذهب الدين وحصل الانتكاسة والانحراف فهنا يحصل الضياع والبؤس في الدنيا وفي الآخرة ما تعبدون من بعدي فهذا هو الشغل الشاغل لهؤلاء الأنبياء الكبار عليهم الصلاة والسلام وهذا يدلنا أيها الأحبة على المهمات التي ينبغي أن نربي أولادنا عليها وأن نغرسها في نفوسهم وأن نتعاهدها حينا بعد حين إلى أن نفارق الحياة ليست القضية أن يتوظف الولد أو يتخرج أو أن نمنيه نرجيه بالرتب والأموال ثم ماذا إذا كان مضيعا لهذا الإيمان والأصل الكبير ما ينفعه منصبه وما ينفعه ماله إذا كان قد ضيع أهم ماله المهمات وأعظم المطالب، ثم لاحظوا هذا النفس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والأمبياء قضوا حياتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، قضوا أعماراً مديدة بلا كلل ولا ملل ولا توقف ولا يأس. فنوح صلى الله عليه وسلم بقي يدعو قومه. ألف سنة إلا خمسين عاما وكم بقي بعد الطوفان الله أعلم مدة طويلة في الدعوة وهذا يعقوب صلى الله عليه وسلم إلى لحظات الاحتضار وهو في حال من ملاحقة هذا الهم ومتابعة الدعوة وتعاهد الأبناء والغرس الذي غرسه فالدعوة لا تتوقف وهي من أفضل وأجل الأعمال التي يعملها الإنسان وتبقى آثارها بعد موته فإن الله تبارك وتعالى إذا هدى به احدا من الناس فيكون له مثل أجوره أجور من تبعه إلى يوم القيامة واولى من يقدم له ذلك ويبذل هم هؤلاء الأولاد ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا تعليم الولد الفاتحة يقرأها في كل ركعة يكون لك أجرها ما قرئت من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت الأم حينما تعلم صغيرها أو صغيرتها الأب حينما يقضي وقتا معه في ذلك وله فيه نية صالحة فهذا يبقى معه هذه الأذكار التي يرددها كل يوم صباحا مساء ليكن لك الظفر بأن تكون أنت المعلم الأول له فيما يردده في يومه وليلته فيأتيك من الأجر والثواب ولا تزهد في هذا وتكله إلى غيرك فهنا أدى يعقوب صلى الله عليه وسلم إلى آخر اللحظات وهو يدعو ويبلغ ويأخذ من هذه الآية إذ حضر يعقوب الموت مشروعية الوصية عند حضور الأجل لكن على أن يكون ذلك في حال يكون فيها المحتضر يعي ما يقول يعني لم يذهب عقله أو يختلط إن كان عنده ما يوصي به فيجب عليه أن يكتب وصيته وإن لم يكن عنده ما يوصي به فلا يجب عليه ذلك لكن يمكن أن يوصي أولاده بلزوم الإيمان وطاعة الرحمن وايضا لاحظوا ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم عليه الصلاة والسلام من آبائه وإسحاق من آبائه أما إسماعيل فهو عمه فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أخ لإسحاق فابراهيم له إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق ولكنه عده في جملة آبائه قالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل العم وإسحاق فذكر في جملة الآباء فدل على أن العم يقال له إذا قال الرجل لعمه يا أبتي وذلك أن عم الرجل صنو أبيه كما أن الخالة بمنزلة الأم وكذلك أيضا في قولهم هذا الجواب قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لاحظوا ذكروا أسماء هؤلاء الآباء على الترتيب فإبراهيم هو الجد وإسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك إسحاق وبينهما ثلاثة عشرة سنة فجاء بهذا الترتيب وفي القرآن من هذا كثير ويوجد أيضا على خلاف ذلك بحسب السياق والغرض البلاغي وكذلك لاحظوا هنا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إلى آخره ما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك لأن من آبائه من آباء يعقوب عليه الصلاة والسلام من لم يكن على دين الإسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة فآزر هو أب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان يعبد الأصنام فهنا احترسوا فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك فما أطلقوا وإنما حددوا هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الجملة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أنهم عددوا هؤلاء بأسمائهم يعني لو أنهم قالوا نعبد الله لفهم المراد ولكن تعداد ذكر هؤلاء الأنبياء بأسمائهم هذا فيه لا شك مزيد من التأكيد والايضاح والبيان نعبد الله قالوا نعبد إلهك ففي هذا ذكر, ذكر هؤلاء الآباء الكبار الذين قد بلغوا في الشرف غاية فيقولون نحن على سننهم ونحن بهم مقتدون وعلى هداهم سائرون لا نبدل ولا نغير فلنا بهم الأسوة الكاملة فهذا الإله الذي نعبده حينما سألتنا ما تعبدون من بعدي ما قالوا نعبد الله ثم بعد ذلك يحصل لهم تردد أو نحو ذلك لا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم هذا أمر لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير فقد كان عليه هؤلاء الآباء الكرام وقد تلقوا عنهم هذا التوحيد والإيمان وورثوه وفهموه وعلموه وتيقنوه فالقضية لم تكن طارئة بالنسبة إليهم وإنما هو دين وتوحيد راسخ ومله ثابتة وذلك ما كان عليه آباؤهم من قبل كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون لاحظ هنا التعبير بالجملة الاسميه التي تدل على الثبات هناك عبروا بالفعل نعبد إلهك والعباده متجددة لكنهم عبروا في ختم الآية بما يدل على الثبوت واللزوم بالجملة الإسمية ونحن له مسلمون ثم أيضا يلاحظ التوكيد هنا في تقديم الجار والمجرور ما قال ونحن مسلمون له وإنما قال ونحن له مسلمون فهذا يفيد الحصر والقصر أنهم يوحدونه تبارك وتعالى ولا يعبدون غيره ولا يلتفتون إلى شيء سواه فهذا فيه زيادة توكيد تقديم الجار والمجرور ونحن له مسلمون هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين كان من إضافة أو سؤال نعم إذا ما عنده أولاد أو الإنسان يبلغ دين الله عز وجل لمن استطاع لو يعلم أبناء المسلمين في حلقة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من علم آية في كتاب الله فله أجرها ما تليت فأمام أبواب من الخير مشرعة تعوى إلى الله عز وجل يهدي الله بك رجلا تعوى المسلمين وغير المسلمين يعلم في الجاليات هؤلاء اللي دخلوا في الإسلام حديثا يقول أنا أعلمهم الفاتحة وقصار السور أنا أعلمهم الأذكار كار اليوم والليلة يرددونها هذه تجارة مع الله يقبل عليها الإنسان وهو في غاية الفرح والاغتباط لا أن يستثقل ذلك ويتبرم به أو أن يطلب عليه أجراً من الدنيا كذلك أيضاً يمكن أن يكون له تلاميذ في المدرسة أو غير ذلك فيحتسب هذا طيب لا طبعاً ما في يعقوب هنا لأن يعقوب صلى الله عليه وسلم هو الذي أسألهم إله واحدة هذا أحسنت نعم هذا في توكيد أيضا فيما يتعلق بالتوحيد إلهة واحدة تأكيد نعم. بعض أهل العلم يقول أم كنتم شهداء هذا الخطاب لليهود الذين ادعوا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان منهم وسياق الآيات عموما وكله في الأصل اليهود